بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفتين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم يَوْمَئِذٍ عَقِيمٌ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مرحوم الذين يكذبون بيوم التين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا فران على قلوبهم إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحسوبون ثم إنهم لصار الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأرعام كتاب مرحوم كشهده المقفرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نصرة معيم نسقون رحيق مخفو مصر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومذاته من تسنين عينا يشرب من المقربون إن الذين أجرموك وإذا مروا بهم يتقامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكيم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء رضا اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل تعلم الكفار؟